مسألة ثانية وهي ترك مجالسة هؤلاء مجالسة أهل الكلام ولا شك إذا أردت السلامه فابتعد عن أهل الزيغ لا بد أن تبتعد عن أهل الزيغ لأن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فإذا جالس هذا المنحرف فإنه سيعديه وما عرفنا أن القاعدة في هذا أن الصالح يصح المريض الغالب والقاعدة دائما تأخذ بالغالب القاعدة دائما تأخذ على الغالب فالغالب أن الصحيح يمرض ويتأثر بمقاربته لمن؟ للمريض لو جئت بناقة جربا ووضعتها بين إبل صحاح هل تشفى وتصح؟ أو أن الجرب ينتقل إلى الصحاح؟ الغالب هو هذا القاعدة العامة الغالبة أن الصحاح تجرب وأما الجرباء فلا تصح ولهذا قيل وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين ما شاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو آخاه للشيء على الشيء مقاييس وأشباهه. إذا أردت أن تقيس هذا انظر إلى صاحبه. تعرفه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباهه. فيه من تكيل به وتزن به. وفي الشبيه أيضاً تقيس عليه. ما جلس معه إلا وهو يحبه. لأن الأرواح جنود مجند، ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف إذا تلاقت القلوب في النسبة يعني في الاعتقاد الداخلي تقاربت الأبدان في الصحبة يقول الأصمعين عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن ينسب أبصر قرينه إذا أبصرت قرينه تعرف من هو أما الذي يشهر وسأل عن قرين هذا غلط ونبهنا عليه مرارا لأنك إذا تبغى تسأل عن قرينه سأل عنه هو ليش تتعب نفسك تسأل عن قرينه والشاعر يريد أن يختصر عليك يقول لك انظر صاحبه تعرفه الصاحب ساحب والمجالس مجانس وكل امرئ يهوي إلى نظيره فالحمام مع الحمام والبط مع البط إلى أن قال والغراب مع الغراب وما يجلس الشيء الشخص إلا إلى من يماثله فترك مجالسة هؤلاء من الدين